غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة إلا ما رحم ربي رب ربي غفور رحيم وقال الملك توني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ اليم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ في الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يشاء نصيب بِرَحْمَتِنَا من نشاء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له موكنون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني قال قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير الموزنين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرهون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفون إذا طلبوا إذا طلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هلا منكم عليه إلا كما أمّتكم، هلا منكم عليه إلا كما أمّتكم على أخي من قبل، فالله خير حفظ، وهو أرحم الراحمين، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم. وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا سبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت لينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنقص له معكم حتى توتون موثقا من الله حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الله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 وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنينكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله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 وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزه بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن موذن ريتها العير إِنَّكُمْ لسارقون قالوا وَأَقْبَلُوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء جَاءَ حمل بعير ولمن جاء به انا به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا هو موجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبذها لهم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 فخذ أحدنا مكانه إننا لك من المحسنين أعلم أن الله أن ناخذ إلا ما وجدنا متاعنا إدا إن إذا الأظالم فلم ما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم أن أباكم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى فقولوا, فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وَاسْأَلِ القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أَمْرًا فصبر جميل الله أن ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرض لو تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال إنما بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ماذا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا بي يوسف وأخيه ولا تيئسوا الله إنه لا من الله إلا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 صراط الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السلام مسنا وأهلنا الضر ودينا ببضاعات مزجاء فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلت بيوسف وأخيه هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْنَع فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ صَرَفَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبيات بصيلا وَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَا أَجِدُ رِيحَ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجاء البشير ألقاه على, وجهه ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله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 هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو الأليم الحكيم الله